ان الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفر الله تبارك وتعالى من شرور انفسنا ومن اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عزائي المشاهدين في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته الله اسأل ان تكون هذه الليلة لولة فرحة وبركة ولطف ورحمة وتآلف وتناغم وتجامس في الأسرة وعلى الأسرة على الأبي والأم على الأبناء على الأولاد على كل ما يحيط بهذه النواة المهمة التي تعتبر أساس مجتمع يرب يطلع مجتمع سليم مجتمع متفهم مجتمع فيه من المعاني معاني كتير اتفقنا ان احنا على في كل الليلة من كل جمعة هنتكلم فيها عن التربية او بمعنى اصح هنتكلم على اولادنا واخترنا منهج من المناهج في الفترة دي في الحلقة اللي فاتت وضحناه ونوضحه عشان اللي كانوا مش متابعين معانا يتابعوا من جديد ان احنا هنتكدي نتكلم على ايه اللي بيأثر على اولادنا في مسائل التربية ايه اللي بيعمل وبيشكل اولادنا واحنا مش واخدين بالنا قولنا هنتكلم على الزوج والزوجة الاب والام اللي بيربوا هنتكلم على الاسره الكبيره تيتا ومينا وجده وعمه وخاله هتكلم على النادي هتكلم على المدرسة هتكلم على الشارع هتكلم على الجيران هتكلم على الاصحاب هتكلم على الاصدقاء هتكلم على كل ما يحيط بالاولاد بداية وبيأثر فيهم وبعد كده بنقول ان اولادنا عندهم مشاكل او ما عندهمش مشاكل نعرف منين مصدر المشكلة عشان نقدر نحل المشكلة الاساسية اللي موجودة طبيعي او قاعد عامة مسألة التربية او مسألة التوجيه او مسألة ان احنا اولادنا يبتدوا بموجيههم بقت صعبة لان في عوامل كتيرة جدا بتساعد في مسألة التربية ان بقيتش زي الاول زمان ما كانش في تلفزيون ما كانش في انترنت ما كانش في كمبيوتر كان الناس بيناموا من المغرب كان المؤثر الوحيد الاسرة واللي حواليهم فكنا قادرين نحكم الأضية. وهنا تطلع الكلمة اللي بنقولها دايما لولادنا احنا بالنظرة كان بابا وابونا وامنا بتأثر فينا وكانت من النظرة بنقدر نعرف اذا كان بابا زعلان او مزعلان او عاوز ايه وللأسف النهاردة كتير من الآباء والأمهات بيعددوا نفس الكلمة انا ما كنت في سنك كنت بعمل كذا انا ما كنت في سنك كنت بتصرف كذا انا كنت بعامل بابا بالاسلوب الفلاني وبنسى وانا بتكلم مع ادني ان في مؤثرات كثيرة جدا جدد في حياتهم ومعطيات كثيرة جدا جدد في حياتهم واعلام بدأ يدخل كم معلوم كبير كانش موجود عند الاولاد فبدأ الأولاد يسألوا أسئلة جديدة وبدأ اهتمامات جديدة وبدأ نوع من أنواع المهارات جديدة وبدأ نوع من أنواع الاهتمام بأشياء ما كناش إحنا كأباء وإمهات بنهتم بيها في نفس السن، بس الظروف والأجواء بقيت تدعونا إحنا كأباء وإمهات إن إحنا على مستوى المسئولية أنا بتتعونها المسؤولية دايما ناخد بالنا إنك إنت لو فرغت مسئوليات حياتك كأب وكأم اني ولادك تتلعوا كويسين وان من افضل الثمرات اللي البني ادم يجنيها في وقت من الاوقات يوم ما يكبر اني يبص كده في تاريخه ويفكر قد ايه انا تعبت في تربيتي ولادي وقد ايه ولادي دول خدوا جهد مني وقد ايه ولادي دول انا تعبت عشانهم، هم وقد ايه انا تعبت عشان اوجههم وقد ايه انا صلحت في نفسي عشان يطلعوا صالحين مهم اي افهم ان التربية مسألة محتاجة منا دراسة وتعليم ونشعب ان انا ادرس ونشعب ان انا اتعلم ونشعب ان احنا نقعد قدام برنامج زي ده ونتصرف بناء على التوجيهات اللي ممكن تكون في البرنامج وقعوا تقولوا ان كلام البرامج اللي بتسمعوها كلام برامج ما نقدرش نحققها على الواقع لان فيهم تقول الكلام ده يبقى انت ضعيف انت ام ضعيفة وانت قبل ضعيف انت مش عاوز تتغير ومش عاوز تجرب ومش عاوز تعدل عشان كده اولادك هيفضلوا زي ما هم فيه نفس المشاكل في نفس ريوب عندك اشكاليات مستمرة هيفضلوا طول عمرهم زي ما هم واحد يجي يقول لي انت هتكلمني احنا كأباء وامهات على التربية هي التربية حكاية يا اخي هو التوجيه حكاية هو مسألة ان احنا نربي اولادنا دي مسألة محتاجة ان احنا نتعلمها انت متصور الكلام يعني كل حاجة محتاجة تعليم الا ان احنا نلطش في عيالنا طول النهار نتصرف زي ما احنا عاوزين انت تعلمت تربية فين ما ابو يا امي علموني وربوني زي ما ربوني انا بربي زي ما تعلمت انا بتعلم زي ما شفت انا بتصرف زي ما هم في وقت من الأوقات ورّونا إزاي نقدر نصلح سلوكياتنا إحنا بنصلح سلوكيات يا سلام بين وبينك كده واحتمال اللي ولاد يكونوا مينين انت صحة قوي انت طالع نفسها سليمة انت طالع لك الرأي والرأي الآخر بتقبل الاختلاف هدي كده حميم بتستوعب شخصيتك كده ما فيهاش دفوعات خاص دفوعات مرميها أخطاء يعني كما انزلت انت عارف وانا عارف وانت عارفة وانا عارف ان فينا مشاكل كتير جدا وكتير من الاحيان كانوا نقول الاب والام تغيروش لكن الابناء هم لازم يتغيروا تب ليه احنا من نتغيرش ونضرب القدوة في عملية التغيير شنو لاجنة يبقوا كويس شان تدى التربيع امرها ما تستقى من الاب والام مع احترام ابي وامي مع احترام من ربوني مع كل التقدير والاحترام للتوجيه لكن ليس معنى ان انا اقول ان احنا تردنا بعد اوقات على اسالي ابن السليمة مش معناها دا ان دا وحش وان وحشة من لا يخل من العيوب كلنا فينا عيوب وكلنا عندنا مشاكل حتى اللي بيتكلم معكم في جزء من العيوب لكن بيتفاوت الاشخاص اما بيعرف فيها يب يصلحوا اما بيصلحوش بينضج ولا ما بينضجش في مقولة عجيبة قوي بتيجي للناس احنا جبرنا خلاص احنا صعب فينا ان احنا نتعلم احنا صعب ان احنا نتصلح ولجنة بقى يتغيروا هم ولجنة هم يعملوا الصح ولجنة يبقوا افضل يا سلام. بقى انت يا عائل يا اللي متعلم يا كبير يا صاحب التجارب والخبرات يا اللي فاتح بيت واللي فاتحة بيت ما تقدريش تتحكم في نفسك وتقدر ندمك من يتحكم دا المسألة محتاجة منك ان كنت تتفكري صح عشان كده ابتدينا في حلقة اللي فاتت ان احنا نكلم عن المؤثرات واكبر المؤثرات ابي وامي واتكلمنا على اول نقطة بيحدث منها ده يظل ومشاكل عند الاولاد وإن تثقها في الأداء والأمهات وعدم التزام من الأدناء وعدم رغبة في أي حاجة ده وبيقولها أمه بتقولها إن إحنا مش متفقين على منهج واحد بينا وبين بعض أمه بتقول البنت يعني إن مفروض ما يدقاش في اختلاط أب تاني يقول لها اختلاط إيه عادي خليون يعيشوا السن أمه تقول ما يتفرجش على الفيلم الفلاني ليه ما يتفرجش ليه ما يعيش حياته يفيجي الفيديو كليب فيها مناظر ومش حاجات مش كويسة ليه ما يتمتع عشان يشوفوا الدنيا دول لسه صغيرين امي بتقول يلا نعلم صلاة وابي يقول يا شيخة ما تتقليش عليهم امي بتقول يلا نخفز قرآن وبابا يجي في توقيت القرآن يلا نخرج ونتفسح امي عاوز تعلم ابنها الياهدا والياهدا مفيدة امي يقولك يا شيخة مش مهم امي عاوز تطلع بطل وابي عاوز اتطلع طفل عادي ام بتتكلم في نظام وابا بيتكلم في غير نظام او قابا بيتكلم في نظام واما بيتكلم من غير نظام نحك والاخبطة وعجزة اقول حاجة مهمة ان احنا لازم نتفق بنا وبنبعض على اسلوب ثابت في عملية التوجيه مش تبقى الام اتعبانة في مذاكرة ابنها و ما ييجي بابا يا اخي ضمك دي محبك الموضوع خلاص سيّرتي كل النقاشات بتاعته بيّعتي كل الالتزام اللي موجود ام منظمة ومحتاجة ان ابني يرتب هدونه وعب يجي ابني هدونه في كل حتة اول من الحذاء على الباب وبعد كده قلده الطالون معرفش فين في الصالة والجاكبس معرفش في قط النوم والفاملة في المطبخ يطلب من ابني ان يبقى على مستوى الترتيب من ابني ان يلتزم وياكل وناكل زي اسرة موجودة مع بعض وهم بتجمع الاولاد وقبل يجي يقول لها هاتيلي الاكل جوه في قط النوم انا مش تعاقص واجع دماغ طبعا المسائل دي كلها بتعمل مشاكل ضخمة داخل البيوت عشان كده مطلوب مني ان اول نقطة بنتكلم عليها قبل اول اتصال عندنا في حلقتنا ان احنا نتفق على منهج تربوي واحد بنا وبين عشان نبقى محترمين في نظر أولاد ومع أولى في حلقتنا السلام عليكم, عليكم وعليكم السلام عليكم حضرتك كان عندي بنت عندها ثلاث سنين هي أشاقية جدا وصعبة جدا معي بس في مشكلة ان انا كنت في الاول بعقوبها عقاب شديد شوية اول العقاب الشديد ده اول عقاب الشديد اني كنت بضربها بجد كنت بضرب كنت بضربها لكن كسلني سنتين ونص بضرب كنت كنت بتضربها في جامد يعني جامد لا هو انا مش بضربها وعصايه مش هضربها بس على ايه ثاني مثلا يعني على ايده انها تاتت تاتت اه بدأت تاتق اه الفترة دي ببلغي سنه اهي ايه ببلغي سنه تاتت بعد ما اتكلمت كويس كان بتتكلم كويس جدا التناثة ابدأت بقى انها تتكلم كويس جدا وفي نص الفترة كده بدأت انها تتكلم خالص و ايه؟ يعني بدأت تتكلم احد اسبوع كده تتكلم كويس جدا ورجعت تاني؟ وبعدين رجعت تاني انا عز عربين مشكلة المشكلة فيها ايه؟ يعني انا بدأت, بدأت ان انا اضرطاش بس هي وضعها شوية عصبي واقتنعت ان الضرب مش واسيدة؟ ايه يعني انا, أنا ب يعني آه يعني بحاول ان نمسك نفسي بس بضعها عصبي شوية عليها عصب عصب شوي يعني عصب إعتيادي. يمكن كده في لحظة أم أي لها إيش إيش خطوة يا مديني؟ هذا دكتور اتصل تنين غير ثلاثة. مح... أنا, أنا حامل يعني. حامل في طب دي مشكلتك الحلطها مش استعجل أو, أو هتاعها كده على طول. حاضر خالد الله يخاطرك. شكراً دور. دور. طيب. سلام عليكم سلام تبارك كويس أول سؤال ده على فكرة كويس أول ليه دين الجوا العام اللي موجود عليه بيوتنا. ااا ببداية عندي طفل عنده 3 سنين ونص مش انا يعني انا بتكلم على الحاله الموجوده 3 سنين ونص في ناس كتير جدا ممكن يكونوا اتحرموا من نعمة الاطفال لاسباب كتيره بس انتوا لا تتصوروا نعمة الطفل اللي يبقى بين ايديك ربنا رزقك بطفل صغير عشان كده ربنا في الكتاب بيقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا يعني اعتراف من رب العالمين ان الابناء زينة حاجة تفرح حاجة تدخل السرور واجمل ما في الموضوع ان ابني ده يبقى بيتربط ربية سليم وبالتالي ده ده, ده للكل مش للسائلة او بابا سقق ابو البنت دي ان عندنا نعم ربنا رزقنا بيها في بيوتنا لازم نعرف انتها وانا بقول الكلام ده عشان كل حاجة لها طريقة استخدام الكباية دي اللي قدامكم لو انا رميتها على الارض هرحصل لها ايه هتكسر واقل حاجة ممكن تحصل لها تتخدش او تتشرخ او ينفصل جزء منها عندها وفي ناس ممكن تتعامل مع الكبدة بالطريقة العادية في الاستخدام فعمر الكبدة دي حيطول وكمان هقدر استفيد منها فترة طويلة وبالتالي لازم اقدر ان معظم اولادنا احاسيس ومشاعر انسانية ربنا اودحها داخل نفوس اولادنا يبقى نمر واحد اتعامل برحمة واقصد بالرحمة عدم القسوة القسوة اربع اشياء لو ضمعك ورق وقلم اكتبوهم القسوة الضرب بامعه لاني اضرب بنيوته على سنة سنتين ونص على ايه دي ديها علامة استفهام ودايما بقول لو ضربته ابنكم في سنة سنتين ونص على كباية وقات او على حاجة كسرها او على اني ماكلش. او لاني راجع من الحضانة فقال لفظ من الالفظ هو لا يعني ولا يفهم اللفظ ده او انه ضرب ابن عامه الصغية اللي في سنه أما, اما تخش بنتك كتفها كتف في كتف راجل هتعمل فيها ايه هتضربها برضو طب اما تضربها برضو ده خطأ يستوجب الضرب وانه يوقع كباية يستوجب الضرب يبقى لازم نقدر الامور بقدرها يبقى ابني محتاج الرحمة والطراح يبقى اول حاجة الضرب ثاني حاجة التحقير بمعنى وصف الابن بأوصاف سواء بحيوانات او بجنات انت ما بتفهمش انت زي الكرسي اللي قاعد عليه انت بهينة ما بتفهمش برغب ان الداهان بيتفهم جدا الحمار اللي اسمه حمار صاحبه لو سابه في الغيط هيرجع لوحده مهما طالت السك عليه بيفهم يعني ويستود وبالتالي مطلوب منه جدا التحقير ممنوع الحاجة الثالثة علوم والصوت في حدة في التعاملات في بعض اوقات مع الاولاد في امهات فتهم بيجيبوا اخر الشارع قال ايه بيربوا ايالهم من رقم اربع المقارنات ايه وعد قرن ايه وعد قولوا لابنكم شوف فلان بيعمل ايه او شوف اللان بتعمل ايه شوف اخوك الصغير اعقل منك شوف اخوك الكبير مجتهد عنك المقارنات دي والعياذ بالله بتبقى يعني تئهر تعالى كده وانت زلق وتعالي كده وانت زود كده كده قال لك شوف فلانة كده احسن منك في كذا من جواك بتجيلك أهرا كده أهرا بتتأهري واما بيتقال لك شوف فلان باء مسكت مراته عمله ازاي من جواك كده بتحس بنقص وتحس بغيظ وعايز تاخد وش اللي قدامك ليه أم... أمال ابنك بالشكل الشكل دا ده موجود ازاي وبالتالي الأربع حاجات دول نمر واحد الضرب رقم اثنين عدو الصوت رقم ثلاثة التحقير من رقم أربع المقارنات ممنوعة أمال ايه اللي حصل للبلنوطة الصغيرة دي دي تهته نفسية الطفل يتكلم كويس اوي اوي اوي اوي يبتدي تهته ده معناها تهته نفسي مؤثر نفسي من تقو حساس من النوع اللي لسه عندها كرامة عندها احساس فبتتأثر بالتعامل الشديد فبتبتدي تظهر التعامل الشديد فبتتهتها الحل ايه؟ نهمل التهته نزود الاغطاء فتاع الحمام وما تنسيش انك حامل في طفلة جاية تانية يعطاكوا جزء من الحضن والاهتمام الطفلة بتحس ده وتستوعب ده انه مطلوب جدا مني ان انا اهمل اتفاها في السم ده ما روحش لحد ما تروحيش لحد نهملها يعني ما نوجههاش ما نوجههاش ما نقول لهاش اهديل لسانك اهديل لسانك النقطة الثانية اغضقي بالحنان وعاوز اتعقبي احرمي بهدوء من غير عصبية ولا نرفضها معنا اتصال اخر نقول السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم سلام عليكم فاركاف صبروا ثم نهو يا دكتور انا خاصة مش كنت كبيرة قوي لا ااا ارماني ابنه عنده 5 سنين طيب لفيت عليه دكاتره كتير جدا وكل اللي كلموه قالوا ان هو عنده مبدا توحد ااا انا انا انا انا لحد الان انا مش عارفه يعني ايه التوحد لاني دكاترة لحد الان مش مش قادرين يوصلوا للموضوع دوت فحضرتك انا عايزة اخذ فكره اكتر عن المرض ده لاني انا في فتره حيره ما بين التوحد ما حركة ومسلي على دواء المخ والاعصاب تخايفه ان انا اقعده الخلط يعني انت بتتابعي مع طبيب مخ واعصاب ما حضرتك انا تابعت قبل كده مع طبيب مخ واعصاب فجالي مهدئات على مسكنات على مسكنات اعصاب انا كنت مع طبيب اخصائي مخ واعصاب تابعت والله انا بس علمت ان ابدا الحين بتابع مع مين يعني ممكن اقول اسمك لا لا لا انا بتقولك بتتابعي مع تخصص ايه اه ماشي الع صوت ماشي حاضر هبقى اورجي حضرتك حضران ف اقول لحضرتك ان في متحارات مش عايزه تقعد بس حضرتك حاضر حضرتك حاضر, حاضر. حاضر. حاضر. خلاص هي وصلت هي هي مشكله حاضر هقول لحضرتك حاضر حاضر طيب احنا عندنا مشكلة نوعية دخلت في وسط الموضوع احنا موضوعنا وعنوانه دايما المؤثرات في تركيبة اولادنا ايا مكانة التركيبة نتيجة للأب والأم وتعاملاتهم جلنا سؤال عن موضوع من المواضيع طفل عنده خمس سنوات قيل انه عنده توحد قيل انه عنده فرط الحركة طبعا شتان ما بين الأمرين ما بين التوحد وما بين فرط الحركة مع قلة الانتباه ولا يخطئ فيها إلا قلة وبالتالي حضرتك نمرة واحد المتخصص في مسائل التوحد والنشاط الزائد مع ضعف الانتباه دكتور الأمراض النفسية دكتور الأمراض النفسية مش عاجبك اسمه بتاع مجانين مش بتاع مجانين بتاع اكتئاب مش بتاع اكتئاب بتاع شيزوفرينيا مش بتاع شيزوفرينيا بتاع قلق وتوتر هو بتاع التخصص ده وهم اللي درسوا المواضيع اللي زي دي وهم اللي عندهم الادوات والخطط والادوية المناسبة بالنسبة لموضوعين سواء كان التوحد سواء كان فرط الحركة معاقلة الانتباه وبالتالي اول نحس ان ابن عنده مشكلة خاصة بموضوع التوحد او ده ما فيش حاجة اسمها مخ الأعصاب. مخ الأعصاب جراحة مخ الأعصاب ده دكتور بيشتغل في جراحة الاورام أو مشاكل في جهاز العصب محتاجة تدخل الجراحة. يبقى شغلته جراح الدكتور بتاع الأعصاب النفسيه مسؤوليته عن موضوع التوحد. وموضوع التخلف الدراسي والتأخر الدراسي ومسائل المشاكل في الحركة مع قلة الانتباه والمشاكل صعوبات التعلم وغيرها من الأمراض. إذا بدايةً بنمسح أمية في معرفة تخصصات الناس، ما يفرق معاك على فكرة مخ أو صبورة نفسية مهمة ابنك يخف. أو نحطه على خطوات التعديل والتحسن. يبقى نمر واحد أتوجه لطبيب أمراضنا الثانية. نمر واحد. نمر رقم اثنين موضوع التوحد. مش حكاية انهم مستغربين من السبب لا هو الاسباب معروفة والمشاكل معروفة لكن ممكن يكون اسباب ما زالت لم تتضح بعد 100% لكن ده ما بيفرقش معانا في العلم الطبي دلوقتي وبالتالي سواء كانت مشكلة في الجهاز العصبي في وصلات الجهاز العصبي في الوصلات ما بين الفص الايمن والفص الايصر في دمور في بعض المراكز في ضعف في توصيل الإشارة العصبية في بعض مراكز المخ الخلفية الى الامام ايا ما كانت الاذاب العلمية الموجودة في الكتب فبيبقى الطفل توحدي يعني ايه توحدي ما عندوش قدر على التواصل مع الاخر فاذا كان ابنك بيتواصل مع الاخر يلقى مسألك التوحديش ليه على جب التوحد معناه توحدي ذاتي يعني ايه يجب متعيته مع ذاته لعبه مع ذاته لغته خاصة بنفسه اهتمامه بيبقى بشخصه طريقة اللعب بتبقى ثابتة حركاته متكررة كما هي ممكن يكون معاها افرط في الحركة ممكن يكون معاها قلة نوم ممكن يكون معاها بعض القصور الزثني في بعض الاوقات لكن في النهاية التوحد من الصعب جدا ان يخطئ استشاري او اقصائي او حتى نائب في احدى المستشفيات الصغيرة او الكبيرة تشخيص التوحد لكن التوحد نفسك لازم يبقى طويل الأدوية فيها مش مشكلن والعلاج السلوكي أساسي والحمد لله مصر كتير من المراكز فيها من المدربين والدارعين والأخصاصيين النفسيين اللي تعلموا دره وتعلموا جوه واللي عندهم مناهج لقدروا يساعدوا ابنك وينقلوا مرحلة من المراحل أي أن المرحلة وبالتالي مطلوب انك انت تتوجه لطبيب حيوجهك لمركز من المراكز الموجودة حيحطولك الخطة في العلاج السلوكي لو الابن عنده مشكلة في الكلام حيوديك الأخصائي صعوبات تعلم مع أخصائي سلوك مع أخصائي لغة أو صعوبات في اللغة ده مطلوب. الدكتور التحاط لكن صعب قوي نقول إن في بين نشاط حركة وتوحد لا يبقى احنا هنا ما توجهناش الاختصاص الكامل أما موضوع فرط الحركة مع قلة الانتباه 5% من أولادنا عندهم فرط الحركة مع قلة الانتباه التوحد تمانية كل ألف كل ألف ولد في تمانية فيه انتواحد لكن الأوسع انتشارا ان الولد يبقى مش راكز ومش مركز دول خمسة في المية من الأولادين كل مية في خمسة مش راكز ومش مركز أخطأه كتيرة مهما عاكبته ما بيفرقش مع العقاب حركته كتيرة بيتنطط وما بيخافش وما بيقلقش وما عندوش حدود ودايما بيستضم ومشكله كتيره بيمدي ايده على الحاجة ممكن يجدد ممكن يعور اللي قدامه ممكن يتعور هو ممكن يبقى ملول ممكن يبقى عنيد ممكن يبقى عصبي عشان كده لك لكنه بيبقى مركز عينه في تعاملاته مع الاخرين وفي الاندماج مع الاخرين وفي شبتان بين التوحد وما بين النصات الزائد مع قلة مع الانتباه فيصل اتصال اخر السلام عليكم السلام وعليكم السلام علي فاركاته انا محمد اتحب لي فهم انا عندي باسم مشكلة بغيية دكتر بالنظر ابني عنده خمس, سنين. خمس سنين. سنوات ها؟ خمس سنوات اه؟ اعمره خمس سنوات, سنوات. ايو شهور المشكلة بس عنده اللي هو عنده هذا من حاجة ما قطة قطة؟ اه يعني ما باسم تلكلم ما باسم يجب حاجة اه واضح ما نفس مشكلة مش عارفه ده انا المائي قال طارد حجمه الله هي جت كل المشكله كان نازل من راس مياه الصبح شفت الاس على لسه هسلم بس اه حلو اه عند عقده بتمر على طول اه هي بتحل تشبعيتها امم بتحل تشبعين لا دي مش بتاذي عادي مش هتعمل لك حاجه اه ما احسن نقول لها كده اه لكن عندك ان هو صغاش اه هو قويط عمونا يعني بس مش من القصة عمونا من الضلمة مثلا اه اذا نضلمه لا هو مش كده لا هو يخط مثل انه يخط جي اضرابي خيط يعني بزاق جي اضرابي مثل يخط جي ما اه ضرابي يخيطه بس اه في يعني اه لكن كده في اي اشكال مش كده نعم لا, لا مفيش اي اشكال كده خلاص طيب. ممكن لاقى السؤال معلوش علاقه بالموضوع اه طب هو احنا بيب... اما بيضرب هو محمد اما بيدرب بيضرب على يعني لا انا مضرب مثلا ايه على ايده بالألم بس ليه بالألم مم. اه على وشه اه ليه ما هو قال له جميل قال له ايه اللي بيعمل يعني انت يعني ممكن لما لما الرسمه كانت بتكتب الواجب اه اي كنت كتير من اول ما اه مجرد جدا في الفتر الواجب في اول حياتك او قصت الكلام اه ومشكل الله فتر مددا في المجرسة يعني مجردين كلها انا تواشئ الجان انا مجردين الناس اروح المجرسة اسأل عليه وقولك ما شاء الله منطل يعني السوق في المجرسة اه نطيع يعني اه ومشكل كلها في البيت انتو انتو انت منو على عطها شوية خامس شوية او بنفس الحكاية اهو مين انت حضرتك عارف مفكر الاعصاب من ايش هو المتوسط اه طب انا هي تليفون محمد اه في اخت عنده اخت وعنده 3 سنين شكرا شكرا انا بس كنت بس اشوية اسئلة كده لوالدة محمد مش اصدق بيها حاجة بس بوسع شوية الامور عشان بس نستفيد من الحلقة او نستفيد جزء من السؤال طبعا في بعض اوقات انتم بتاخدونا بعيد عن نطاق الحلقة ناسها بس انا بحاول اربط الموضوع شوية انا هتكلم على موضوع الخوف غنيما في حلقة منفصلة بعد كده لكن عمكان الاطفال محتاجين يتاخدوا بالراحة شوية مسألة الضرب طبعا نزلت نزلت ما زلت هتكلم انا دايما بتكلم بشكل او باخر احنا يعني مسألة الضرب بيبقى حدود مقيدة في اتجاه معين ولد عنده بحراف سلوكي مثلا يثبت ان عنده الحرافات السلوكية طفل عنده نشاط نفسد جدا في الحركة ببعضه اوقات وهيتعرب للمخاطر فبس فبال... برضه مدى الايد ما بيكونش فيه اهانة ما ينفعش, ما ينفعش, ما ينفعش ان احنا نضرب الوش ما ينفعش خالص ما يقتديش خلاص ما يقتديش عموما برض الوش عموما اما يجي يضرب تحت على جنب في اي حته لكن ان انت تعلمي ابنك ازاي يهان بضرب في الكف ما ينفعش عامه وما فيش هو ما عملش حاجه حضرتك كنت ما سألت حضرتك هو بيتضربيه بالكف ليه حضرتك هزيتي ليه لانه فعلاً لو رجعنا نفسنا علي إيه؟ علشان ما تغريش هو فين هو استنوا في همه داخل ماجستير دكتوراه ده انا في كيجي لسه كيجي وان كيجي تو لسه يا ده, ده, ده, ده بدي في المذاكرة تخيلوا انا اتضرب على المذاكرة احب المذاكرة تخيلوا اما انا تتعفض والصوت هاي على ابني هيحل الواجب وعيبقى مبسوط من اهبت المذاكرة مستحيل مستحيل نهائي عشان كده مبسوط مني اوي بشكل او باخر حبيبوا اولادكم في المذاكرة خلي المذاكرة جميلة خليها نص ساعة عشر دقيق تريح والعشر دقيق دول ياريت يكونوا يخرج فيهم. يجيب حاجة او ينزل مع ماما يجيبوا حاجة يعملوا لمناتها تامل ساندويتش يساعدك في حاجة يقعد فرجة على كرتون في عشر دقايق ليه كل نص ساعة وتبدأ محفز هو يخلصه بسرعة عشان ما يبقاش مسألة بالنسبة له ضرب ومسائل صعبة بالنسبة له ابن بيخاف علماً وعلامة الخوف دي بتظهر في الاشياء الرمزية زي القطة زي الدلما زي القطة المعمولة زي كذا وأن ابن خائف بيدور على ازاي ما يخافش من القطه حلها يا ست ردي قطه سهله حلتها لك من وصفه فاهماني او لو انك انت يقعد مع اسمه ده فتره من الاوقات تحكي له قصص عن القطط او يتفرج على كرتون فيه قطط او ان احنا ن ن ن ن يعني نبين قد ايه القطه دي ممكن تكون فيها من الجمال وفيها من كذا في من كذا الكمال الولد ما بيخافش من القطه الولد مهزوز نتيجة للعصبيه اللي موجودة شوية حواليه عادة ان بيبدو مخاوف مخاوس اما يبقى الجو العام متوتر شوية وانا يظهر ان اي حد قعدة عامة في كيجة وانا كيجة وامة تدرب على المذاكرة او بتشخط او بتنتر من غير ما يكون عند الولد فارطة حركة مع قلة انتباه ومعندوش مشاكل يبقى احنا تدينا بداية وحشة اوي في في الظرافة يبقى ابني حيعاني معنا وانا حيعاني معاه وعيبقى فيه اشكال كبيرة لكن مخاوف ابنك اصلا نتجة اساسا عن الجو العام المتوتر اللي ممكن نكون بنخاف ابننا في لحظة من اللحظات نتيجة الموضوع فتخرج رمزيته بأقطة شفة. لكن زي ما نقول لك في وسائل كتيرة جدا ممكن، نقول لك الكرتون ممكن يحل، القصة ممكن تحل، التربية أقطة ممكن تحل، جينات الحيوانات ممكن تحل. المسألة فيها حاجات كتيرة جدا واشكال كتيرة جدا ممكن نعمل فيها ونحلها. لكن مفيش منها من دماء الأقطة بتخافش خش ما يمكش. هو في ايه هي هتعمل لك ايه مفيش الكلام ده خالص بيبقى موجود في تسال السلام عليكم طيب السلام عليكم دكتور حقا. انا بنتي عندها سنتين و سبع شهور هي هي مشكلتها نعم. اتحدى ايه فيها عندك ايه مشكلة بصراحا مشكلة الاولى ان احنا اصلا كنا عنيفين معها قوي. كنا بتضربها ونشخط فيها بصوت عادي فهي الطيب بقت عنيفة وبقت عصبية جدا م. ومش بتنام كويس برضو اه..مش بيتنون يعني ايها ستان كوي يعني بتضحى كتير بالليل اه..مفزوعة على العادي نعم مفزوعة على العادي اه مفزوعة بتقوم مفزوعة كثير نم جمبتن بيتنم جمبتن عوه ولو ما نومتش جمبي بلاسن تيجي تنام جنبي يعني بتدور عليها بالليل قلي مشكلة انها انا عندي بيبي صغير برضو عنده سبع شهور حاولنا نتفايا موضوع الغيره باد بقدر الامكان لكن يعني برضو كانت بتضربها و وتخربشها فكنا ممكن الرب الفالي يكون ان احنا ندرجها ثالث حاجة انها عنيفة مع كل الاطفال مش بتحب الاطفال فكان الحل يعني ان انا وديتها خضامة على اساس انها تندمج شوية مع الاطفال كيف كان ده بتخش خضامة؟ لسه من اسبوعين بس يعني هو عندها سنتين وست شهور برضو فده خضامة مجرد بس اللي هي بكدة يعني سوعة ساعتين اليوم بس, بس مم مم مش بغيبها كتير دا اول يوم خربشت فعلا اصفال كتير م. وضربتهم آه. آه لكن بعد كده آه لما سألتهم في الحضانة قالوا لا بقت كويسة لا بقيت كويسة بقت كويسة الحمد لله م. لكن برضو مشكلة انها عايزاني في الحضانة يعني عايزاني دايما معاها بتخاف بتخاف لما بمشي بامشي بتخاف و بتحبك اه بقى اقول لحضرتك بقى انها بالليل بتقوم انها بتحلم او حاجة انها عايزاني انت ماشيتي موها ماشيت م. بتدور علي فانا خايفة ان انا اكون ظلمتها ان انا وضيتها الحظانة دي لا حاط ماشيش مشتورة وموضوع العنف مع الاطفال هي صحيح دا كتير بس يعني نسبيا لسه شوية ومشكلتها بقى عندي مشكلة كبيرة جدا بقى ان باباها عصبي جدا جدا معها ليه عصب جدا معها هو اكتا عصبي هو مطانش عايزة لا لنحبها جدا ما جدا لنحب بغير عادي يعني يعني هو مجرد ما خلاص يعني يستحمل شويه بس خلاص بقى مجرد اي حاجة تلاقيه بقى ممكن يذقها هو ع الجنب نعم وع الجنب اه جنب اسمها هو هي انا حاسهها حساسة بنتي يعني حساسة <تصفيق> حساسة جدا ويعني احناينا <تصفيق> <يعني> <تصفيق> قوي البنيته دي والله يعني فعلا يعني قوي <تصفيق> بس بالله يعني رباني يسامحه بقى هو لا يا ربنا يا ان شاء الله انا احضر جديدة عليها كلامنا ايضا حفيفة احاول اخذها الحاجة هي افمر رأيبت انا مش بحب بابك. لا احبتها بيه ما فيش مشكلة لكن عمر ما في طفل بيقول انا ما بحبش بابا يعني حاضر حارده على حاضرة التبع الف <تصفيق> شكرة <تصفيق> حاضر حاضر, حاضر <تصفيق> ده, ده جميل او الاسئلة على الفكرة النهاردة يعني انا حاس كده جميل والاجمل من كده ان احنا ان اح وبنتناقش في قضية بيتنا يعني جميل حلو ربنا يجزيكو خير ويجزي كل البيوت اللي أعدى الوقت وهي بتحاول توصل للأفضل والأمثل لأولادها دي حاجة حلوة خالص بداية البنوتة دي نعمة وبقول لبابا انت مقدر النعمة بس بعض أوقات بيبقى الظروف والضغوط علينا عارف انها تبقى صعبة بيبقى الواحد يعني يعني مخنوق مش ناقص يعني بس في الاخر هو سن الابصال كده سن يضعبه يشده يوقعه سن لفت الانتباه هي بنوتك اما بتغلس عليك هي بتشد انتباس بتقولك حبني اظهر لقد ايه انت بتحبني انا موجودة انا بنوتك الاصلية سيرت البيت التانية دي اللي جاية دي يعني دي جاية كده لكن اما الاصل فمطلوب قوي اما طفل حيجي على طفل الطفل الاول لازم يغدق عليه بالحنان ليه لان في مخاوف عند الطفل بان الحضن بتاع ماما ده والحضن بتاع هيبقى فيه مشارك جديد ليه فتبتدي فيه مخاوف ونخش في تنافس ان انا احسن ولا هي هتبقى احسن هيحبوني اكتر ولا هيحبوها اكتر العقل الصغير ده بيخلي الطفل دايما يفكر بالطريقة دي يبقى ناخد بالنا ان المرحلة دي مرحلة اغضاق في العواطف والمشاعر والطبع على الطفل بشكل كبير ليه عشان هي محتاجة ده دي نمر واحد يبقى نمر واحد لا احنا هنشوف نعمة ربنا علينا ونقدر حساسيتها وقال دي ايه بتحب وعلى فكرة اي طفل يقول انا ما بحبش بابا جواها بتقول ايه انا بموت في حاجة اسمها بابا انا ما بحبكيش يا ماما هي من جوه احساس انا بموت في حاجة اسمها ماما بس البيض يفهم يعني يفهم ما, تف... ما تفهمهاش انها متضايقة لأ هي عايزة توصلك انها محتاجة قربك اكتر عشان جد الطفل دايما بيبقى دايما بيبقى غير مباشر الطفل تفلتك عنيفة شوية لانها تعلمت العنف من طريق التعامل شوية في البيت صوت العالي الحدة ببعض اوقات فاكتشفت وعرفت ان دي طريقة التعامل عشان كده راح تضرب الابصال كلها لكن هي حتتعلم من خطوة الحضانة السليمة اللي انت خدتيها حاجات كتيرة جدا ومفيدة جدا بس رجائي توديها حضانة وقت طويل من الساعة 8 للساعة 2 تكون اديك اهتمام للطفلة التانية عشان لما ترجع من الحضانة حضرتك تتلقيها بالاحضان وتقدر تقعدي معاها بعد ما تكوني عملت بالطفلة الاولى معظم احتياجاتها طول النهار عن في البنوته نابع من جوهنا وبالتالي اما تقولي لي ان البنوته بتضرب او بتعمل اختها دي غيرة عديها حاولي تفصلي بينهم حاولي تكوني موجودة معاهم حاولي ما تسيبيهاش لوحدها بشكل او باخر لكن البنوته هتتعلم مع مرور الوقت في الحضانة ازاي تقدر تتعامل مع اختها بشكل كبير لكن الاهم من ده كله وإحنا لازم نستفيد كأب وأم إن بنتنا نعمة وبنتنا التانية نعمة نعمة في حضننا زي ما بيقوله ومحتاجين نحافظ عليها والبرنامج ده حج عليك يوم القيامة هيسألك ربنا جالك واحد بيقول خد بالك خليك حنين الرفق ما كان في أمر إلا ذلك خليك رفيق خليك حنين خليك قريب الأطفال آآ فعلاً مادة تستطيع بها انك تتعايش مع مشاعرك وتجدد مشاعرك وعواطفك وتربطك ببيتك وتخليك قريب من بيتك وتخليك قريب طبعا من زوجتك وربنا يساعدكو دي من بأولادكم وديها الحظامة ما تلاقيش خطوة سليمة لابد منها في التوقيت ده عشان تقدري حتى في البيت يبقى فيه ما المدينة وبين اختها وفي نفس الوقت تتعلم ازاي تقدر تتعامل مع الاطصال التامين مع الاطصال اخر السلام عليكم خليكم السلام عليكم السلام عليكم انا ابني الكبير عنده سمع سنين السلام عنده خمسة اه انا هاي عاد الدراسة وان هو دات ابتدائي الكبير يعني ذراكاته طبعا مش عاجزيني يجيب كام يعني مثلا في الانجليزي مثلا دات التعسيم الخمسين اه وفي العيوبي يجيب 18 من 25 اه وفي العلوم وياخد science ايه محتاج الولد هو بيحاول بح... يعني حضرتك لما بتقعدي معاه بيقعد معاكي اه طبعا بيقعد بيقعد اه هو بتحس ان هو برده بيحاول يفهم يعني لا مش قلنا دي ايه وحياته يعني يعني, يعني... يعني... ب... في مجهود بيبان بيه صح اكيد طبعا اتفضل يا حضرتك اه يعني انا بس عايز اعرف يعني كنت يعني ازاي اخليه يعني عايزاه يعني, يعني دلوقتي لما صور المرحله دي اضغط عليه والمفروض يعني اسيبه بالتعود ده تعود ابتدائي صح اه طيب التاني في حاجه اه جي 2 ايه برضو ايه لا هو بإدار لسه خالص يعني دو لسه يعني يعني دوبك لسه تبتدي اعوى في الحاجات دي يعني. اه طيب. انا عايز اعرف بس يعني بي امشي معاهم يعني طيب بحاجة طبعا برضو السؤال هتحط في طائفة الحلقة نفسها ازاي احنا كاجواء اسرية نقدر نتعامل مع اولادنا في مسائل الدراسة وما ادراك ما الدراسة هذا يعني من اول ما الولد يخش بلي سكول بسكول دي بقى يعني, يعني على ايامنا ما كانش فيه حتى كي جي 1 كي جي لكن بيسكول دي من فانتازي اا تحس كده ان في ولد في المدرسه وان في مذاكره وان في حس متوتر في الاسره وان في صوت عالي وان لازم تخلص مذاكرتك وساعات الأطفال بيبقى مبدئهم لسه ما فهمش ايه معنى مذاكره لكن لازم تذاكر مطلوب إن إنا نحن نحبب ولدنا في المذاكرة ما يبقاش أداء واجب مطلوب إن المذاكرة تبقى حاجة حلوة ولذيذة عشان كده بيبقى لذيذ قوي إن بعد المذاكرة يبقى الولد بيحصل على نتيجة مذاكرته كلمة حلوة صوت طيب جايزة جميلة شوكولاتاية تفرج على التلفزيون يقعد قدام الكمبيوتر يلعب مع بابا، يخرج يتفسح، يعمل حاجة حلوة أي إن كانت الحاجة الحلوة يرتبط في ذهنه وفي عقله إن المذاكرة دي. حاجة حلوة وتكون مفرفشة حضرتك شوي مبتسمة شويتين سلوبك هادي حبتين اتعصبتي وتشحنتي وهتفرغ الشحنة خش اي قوضة وقعودي فيها وصوتي تصراخي بس تفض الشحنة متفضهاش في العيل وبلاش استخدام الادوات اللي ممكن تستخدم في المذاكرة الشبشر مثلا الخرطوم العصاية المعلقة سن قلم بلاش حاجات لانها مش من الحاجات والادوات التربوية والتعليمية اللي بنستخدمها في عملية التعليم يبقى لنا التعليم يبقى لذيذ وظريف يستوقفني مقولا للام هنا ان ابني مجتهد بيحاول يبقى نمرة واحد الاصل في ان احنا ندي ابننا جايزته مش على المجهود. وهو ده اللي يخلي ابنت متفوق وكلما يجتهد هياخد حاجة هتلاقيه يوصل لدرجة التفوق في اطفال بطيئين في عملية النطج في الدراسة يبقى بيجيب في سنة اولى ابتدائي 30 من 50 40 من 50 40 من 60 فرق كبير جدا لكن تلاقيه على سنة ستة بدأ يبقى فارود دخل في التمانينات في التالتة عدادي بدأ يخش في التسعينات في السنوية العامة طلع الاول في, ال... في... واضض منحنى في ترتيب الاولاد وتفوقهم هو المنحنى الصاعد اللي هو من تحت لفوق لكن ما ينفعش في حال من الاحوال ان انا اطلب من اني نتيجي 1 اكس ستار في سنه اولى ابتدائي يقفل اكس لاند وابقا ان ده معناه ان ابني متفوق وشاطر وذكي وما اعرفش ايه كل كن... طبيعي انه يبقى كده لكن في المستقبل بتكوني حرقتي سلوكه والموتور بتاعه واستغلتي وكمان حرقتي الموتور اللي استخدمتيه زيادة وبالتالي بقى يكره النقطة الثانيه ان اللقمه من تيجي لسنة قولة ابتدائي دي مقلة كبيرة قولة ابتدائي دي معناها مدرسة بجد قعدة بجد دروس بجد كتير من الاولاد بيبقوا مهزوزين في الفترة دي محتاجين ان احنا نطمنهم نهديهم ناخدهم بالراحة نتعامل معاهم نص ساعة وعشر دقايق نص ساعة وعشر دقايق نص ساعة وعشر دقايق ساعة عشر. حاجة اسمها قعدة من الساعة 5 لحد الساعة 11-12 في واجب دا لها مذاكرة دا لها, لها بجد هتقول لي اصلا انت مش متابع ال... نهت... بقولي المدرسين والمدارس مش ممكن تكون العملية التربوية سليمة ان انا اقعد اخلي العال زال حمير لمواخزة بيأذقه من الساعة 5 لحد الساعة 12 في واجبات واما ارسان اقول ابتدائي <تصفيق> انت هيلعبوا انت عتندك شخصياتهم انت عيتعلمهم مختلف انت عقيدوا مع بابا من نومتهم انت عنعيش حياة اسرية انت, انت انت انت الكلام ده وبالتالي نطلب مني هوني ان انا اخذ بالي ان ازكانة المدرسة متققلة علينا والمدرسة يعني تعبانة شوية حبتين في دماغها فمزودة الواجبات شويتين ان انا اخفف عن ابن الحمل شوية وبالتالي مطلوب بني اوي ان انا اتعامل برفق مع الاولاد وافضل طريقة زي ما انا لك نص ساعة يحل فيها حاجة ورايحي عشر دقيق يبقى الساعة التعليمية بتاعتنا عبارة عن خمسين دقيق نص ساعة كاملة بينها عشر دقيق الطفل بيريح وبيأخد حاجة كويسة وفي نفس الوقت انت بتفرفشي وفي نفس الوقت بتحاولي تعيدي الذاكرة بتاعت الولد وتركيزه وانت كمان ما تشحيش وما تحسيش بضغط شديد الحاجة الثالثة المذاكرة الله يديكم الامتحانات مفيش حاجة اسمها ارهاب الامتحانات طفل جيل واسهله عنده سنة تانية عشان انهم انجوا في الصبح او ترجيع او الولد يغم عليه او الولد يترعش بس عنده امتحان ما ينفعش دي مش طريق تعليم ولا تحديث في التعليم ولا طريق تعليم ولا غيره عشان كده مطلب مننا هماني لما همانيجي نقعد معيانا لو سمحتوا اعتمدوا نظام المجهود مش نتائج اللي بتاع مدام ابني بيقعد على المكتب وبينفق الألم وبيقعد يكتب ويتابع معايا لازم أدير وجاوز على كده جاب بعد كده صفر من خمسين ما تفرقش مدام ابني بيعمل مجهود يبقى عايجين في يوم من الأيام خمسين من خمسين خمس من فمتقلقش من من درجاته ابنك ده منحنى صاعد ان شاء الله واحدة واحدة كل لما بتبتدي حاجة بسيطة كل لما ديبقى النتائج افضل وكل لما نستهلك اولادنا في الفترة الاولانية والامهات اللي هم معشفاهم دمخهم طالعت ازاي طلبين من اولادهم التفوق الكامل من غير ما يكون فيه تقديم للمجهود ما ينفعش وبالتالي مصنوب مننا الدراسة تبقى حاجة محببة لأولادنا عشان ما يبقاش البيوت عبارة عن محرقة في مواعيد الدراسة واعتقد ان احنا هنستلم اخر اتصال السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتحدى اليكم السلام عليكم وعليكم سلام سلامة وبركاته لا لم سمحت يا دكتور اتحدى الي انا عندي بنتي عندها 12 سنة والله نصالة على سيدنا محمد واني من نوع اللي يعني ما عنده هس فرق في الفهم كتير وتصريفاتي كويسة كتير ودلوقتي ليش متحسنة في الدراسة على فكرة يا انا عملت على دمخها يعني صورة مكسعية فدتي يعني يا بكتر مخوة عصاب اي اي فيا فندم كملي كملي فالدكتور قال ما عندهاش اي حاجة اه فبعدين هي كانت شطرة كويسة جدا هي حاليا دلوقتي في سنه 5 بس أي. هي ايه سقطت السنة اللي فاتت ايوه تمام عادي طبعا خمسة سنين اه هي كانت قبل كده هي مولوده في بلد عربيه كانت كويسه هناك في المدرسه اه حضره حضرتك واسمي السؤال حاجه وحاطه حاجه وحاطه فهي دلوقتي يا دكتور اكتر اكتر اوقات عندها عندها, عندها, عندها عندك صداع دايما صداع صداع شديد جدا ايوه عملت كل التحاليل عملت لها كل شيء حاضر <تصفيق> عندها بقى سرعة الترسيب وانميا سرعة الترسيب عالية ايه ما عندهاش نشاط روما تزني والله معرفة يا دكتور مع الدكتور وحاضر حاولي حضرات بصهرت اسمع الاجابة على الشاشة حاضر حاولي حضرات لان هنا في ثلاث حاجات توجيهات من هنا اما بيلاقي اولادنا مستوىهم الدراسي في النازل او حتى التركيز بتاعهم بيقل او حس انه المباوز دول الاول يبقى محتاجين اولادنا حاجة اسمها اختبار قدرات أكاديمية اللي هي الانتباه تحصيل المعلومة واستدعاء المعلومة لا محتاج رسم نخ ولا محتاج اشاعة مقطعية ورا من معناطيسة عن متر وزي ما انا قلت المجال ده مجال الطب النفسي عموما فحضرت تروح لأي اخصائي نفسي يعمل للبنت تقييم بيبقى باللعب بمجموعة من الالعاب ومجموعة من الأدوات بنخرج بيها ونشوف ليه اللي التركيز بدأ تظهر وليه النتائج بتاع البنت بدأت تقل وليه الوضع بتاع البنوتة في تظاهر في مسألة الدراسة دي أول حاجة موجود عندنا من رقم 2 مسألة سرعة الترسيب يا أخواننا الحاجات العضوية بتؤثر في قدرات التركيز بتاع الأولاد اللوز،, التهاب اللوز اللحمية الأزن الوسطى التهاب الأزن الوسطى او المية اللي وراء الطابلة او الحمى الروماتيزمية اللي هو نشاط روماتيزمي بيؤدي لتغيرات سلوكية في سلوك الادثال وقدراتهم الذهنية والتركيزية وبالتالي مطلوب مني اوي اوي اوي ان انا اراعي الناحية الصحية بتاعت الاولاد وفي مشكلة اكبر عندنا في مصر مثلا في مصر كدولة مثلا او في الناس ان في كم كبير من التفايليات اللي موجودة في الامعاء زي الاميبة زي الداردية زي غيرها من الحاجات نتيجة للتلوث اللي موجود خلاص بيؤدي الى اخذ من غذاء الطفل وجود الامية عند الطفل فتؤدي الى عملية التركيز في الا اكتر فناخد بالنا بعد اذنكم لو سمحتم تاخدوا بالكم من الحاجات دي كلها لانها بتصد في تركيز الطفل ونشول ان التركيز حاجة والنحية الصحية حاجة تانية بالعكس دايما بيقول العقل السليم في الجسم السليم دي مقولة كانت بتتقال دايما وبالتالي مفروض مني قوي ان انا هتم بالنحية الصحية اشوف مشاطر روماتيزمي عند البنيوتة عند دكتور ابصال اقول لي عاوز اعمل اختبارات للمشاطر لل... لل... روماتيزمي لان سرعة الترسيب العالية الموجودة لازم يتعرف السبب بتاعها اعمل لها تحليل براز وتحليل بول عشان اشوف اذا كانت القدرات موجودة ام مش موجودة في مشكلة ولا مفيش مشكلة ده م اولادنا يكونوا بخير نرجع لموضوعنا عشان نختم حلقتنا ونتكلم على موضوع كنا بنتكلم عليه الاجواء المحيطة اللي بتأثر في نفسية اولادنا وابتدينا ان احنا ممكن يكون منهجنا وطريقتنا في التعامل مع الاولاد مالسليمة ومالصح عشان مش متفقين ما بين زوج وزوجة ما بين اب وام في الطريقة المسلة اللي بنوجه بيها اولادنا في كل وقت وفي كل حين وبالتالي المفروض مني ان احنا نقعد كاب وامت نتحلق حوالين الشاشة كل يوم جمعة نقعد نتعلم وبتعلم كمان انا ده سر بيني وبينكم انا يما بحضر معاكم براجع نفسي وبشوف ايه اللي كن المفروض اعمله في موقف من المواقف ويالي ان شاء الله ربنا يكرمني يوم ما تفاعل مع الاولاد اقدر اتعامل معاهم ازاي ما فاتش حد كبير على ان يتعلم ايه وابدا تبتكروا انه كبار كلنا صغيرين في محراب العلم كلنا محتاجين نتعلم عارفين ليه ان احنا لو ما حبناش نتعلم يبقى مش بنحب اولادنا وبين وبينكم مفيش اب ولا ام الا بتحب اولادها واعلى شيء ممكن نقدمه لأولادنا نوع من انواع التربية السليمة والتوجيه السليم والنهج السليم عشان الثقة ترجع لأولادنا فينا عشان يقدر اولادنا يخضنونه عشان يقدر أولادنا يتعلموا منا إذا لازم نتفق على منهاج واحد في عملية التوجيه ما بين المربي ما بين الموجه ما بين المعلم ما بين المدرسة ما بين الأرض والأم حقيقي مرت بسرعة الحلقة بس يا رب تكون في ميزان حسناتنا إن شاء الله عارفين ليه إن شاء الله تبقى في ميزان حسناتنا لإن إحنا لو أخلقنا النوايا أنا قعدت معاكم وإنتوا كنت قاعدين ويدكوا انكم تردوا ربنا سبحانه وتعالى تردوا ربنا سبحانه وتعالى في أولادكم يبقى أعرفوا ان الساعة دي في ميزان حسناتنا هتيجي أجر يوم القيامة تثقل موازننا ترفع أعمالنا تخلينا نجلس كلنا متحلقين على بعض المكان والزمان في الفردوس الأعلى من الجنة مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم القادم قبل الساعة عشر وربع توقيت القاهرة يوم الجمعة القادم مع أبناء الصحة والجمال أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>